واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أَمْوَالَهُمْ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكعوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم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 منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبذارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فخيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للذجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا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 وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق الثنتين فلهن ثلثا ما تركوا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 فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تذرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله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 ولهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّ تَرَكْتُمْ إلَّا مِنْ يَكُلْكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّ تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُصُونَ بِهَا أُوْذَىٰ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 ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا حرمت عليكم ام أمهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وبنات الاخ وبنات الاخت اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وأخواتكم من الرضاة وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن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 إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأعل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين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 ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكع المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بعضكم من بعض فَانكِحُوا حُورَ النَّبِيِّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ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 والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهدروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعَفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا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 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا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 أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا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 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا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 ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى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 فَأُولَئِكَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وَكَفَاءَ بِاللَّهِ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبْطِلْ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 فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بِالْآخِرَةِ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أَوْ يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً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 ناسك خشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن ولا تُظْلَمُونَ فتيلا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّذَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبُهُمْ سِيَأْتُهُ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَا الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا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 والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا افلا يتدبرون القرآن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 أتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وادوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء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 فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث سقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا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 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين تَوْبَةً من الله وكان الله عليما حكيما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 يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى إليكم السلام لست مؤمنا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 درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا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 والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفوا غفورا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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا كفروا لو تغفلون عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ عليكم وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ بكم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 وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم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 ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا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 ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَلَا يُضِلُّ نَهُمْ وَلَا يَمْنِي نَهُمْ وَلَا يَأْمُرُ نَهُمْ فَلَا يُبَدَّلُ كَنَأَاةِ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرُ نَهُمْ فَلَا خَلْقَ اللَّهِ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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يفتيكم فيهن وَمَا يتلى عليكم فِي الْكِتَابِ في يَتَامَى النساء اللَّاتِي لا تونهن كتب لهن التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط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 ان يشا يذهبكم ايها الناس ويات باخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره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 وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَا أُولَاءِ وَلَا إِلَى هَا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 ويريدون أن يُفَرِّقُوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا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 طُرَبِ مِيثاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ دُخُولُ البابِ سُجَّدَوْنَ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُو فِي السبت وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثاقًا لِيَغْضَضْنَ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قروبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.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 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم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 فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وَكَفَأَبِاللَّهِ وَكِيلَ لِيَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعًا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 فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك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 والله بكل شيء عليم